يزعم بعض الناس أن أي سفر ولو كان عشرة كيلومترات يجيز للإنسان قصر الصلاة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما المسافة التي تجيز قصر الصلاة للإنسان؟ السفر المبيح للقصر اختلف في تقديره العلماء جاء في فخ المذاهب الأربعة أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر هي ستة عشر فرسخا ذهابا فقط والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو و وأربعين مترا مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالاثقال سيرا معتادا ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس بل قدرها بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة يكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال والمعتبر السير الوسط والمالكية قالوا إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفه إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة فانه يسن لهم القصر في حال ذهابهم وكذلك في حال ايابهم اذا بقي عليهم عمل من اعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم والا اتموا ثم قال العلماء لا يشترط قطع المسافه المذكوره في المده المذكوره والمقدره بالأيام فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصر كما هو الشأن في السفر بالطائرات والقطارات والسيارات يؤخذ من هذا أن الرأي المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا لا يقل عن ثمانين كيلو تقريبا والله أعلم